ستة. إقرأ الجمل الآتية هذا الطالب مجتهد هذان الطالبان مجتهدان هؤلاء الطلاب مجتهدون كان الطالب مجتهدا. كان الطالبان مجتهدين كان الطلاب مجتهدين هذه الطالبة مجتهدة هاتان الطالبتان مجتهدتان. هؤلاء الطالبات مجتهدات. كانت الطالبات مجتهدات. كانت الطالبتان مجتهدتين. كانت الطالبات مجتهدات. هذا الدرس صعب. هذان الدرسان صعبان. هذه الدروس صعبة. كانت الدرس صعبا. كانت الدرسان. صعبين. كانت الدروس صعبة. هذه الشجرة مثمرة. هاتان الشجرتان مثمرتان. هذه الأشجار مثمرة. كانت الشجرة مثمرة. كانت الشجرتان مثمرتين. كانت الأشجار مثمرة.